يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين